يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطعر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم